لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ الَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ وَلَا يَرْهَقُونَ هَمَّتُمْ وَلَا اصحاب الجنة هم فيها خالدون